وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجدها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجلون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 ولقد جعلنا في السماوات روجا وزيناها لناظرين وحفظناها من كل شيء قانر وجيم إلا من استرق السمع فأثبأهم شهاب مبين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 أسقيناكم وهو ما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمْأٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَ نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ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 وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَا وَعِدُوهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُو مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِهِ وَعْيُون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم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 قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون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 إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 فاتقم لهم وإنهما لبِإمَام مُبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتي لهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوت آمنين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 إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عطين سَوّر رَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْبِرْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الَلَّذِينَ يَدْعَالُونَ مَعَ اللَّهِ لَا هَنَاءَ خَرَفَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ لَعَلَّ مُؤَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ الْسَّاجِدِينَ